بسم الله الرحمن الرحيم وإلى اكتادوا التوفيين وإذا أو وزنوهم يخسرون إذا اللي المتصفين الذين عليهم في ما كابرهم موسوعه ا ل ن ا ب ل ي و م ع ظ ي م ي و م يكون الاسلاميه ل م و س ر ع ه ا ل ع ا ل م ن ك ا ب ا ل ج ل ف ي ل ل ي ن و م الاسلاميه أدرك موسوعه م النابلسي م ك ذ ب ي ن للعلوم ن ب ي و الاسلاميه ا ك ذ ب ب فاذا تتلى عليهم اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل راوا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم لهم يوم عن رب يوم إذ م ح و س و ن ه النابلسي ل م ح ل و ن ث م إنهم ي ا ل ا س ل ي م ثم ي ق ا ل ه ذ ا كلا أن ك ت ا ب ا ل أ ب ر ا ب ل س ي للعلوم ا أدرك م ا ع ل م ك ت ا ب م ر و م يشهد المقربون إ ن ا ل أ د ر ا ر لكن ف ع ي م على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون تعرف في وجوههم نظره موسوعه ن رحيق م خ ت ن خ ت ا النابلسي ت و و ن ف ذ للعلوم ك ف ي ت ن ا ف س الاسلاميه ن ت س عيني يشرب بها إن لن موسوعه النابلسي للعلوم ا كانوا الاسلاميه ا ل ي و م الذين آ م ن و ا من الكفار يضحكون على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون هل ك و ب الكفار ما كانوا يفعلون